الرحمن الرحيم كتاب الضحايا باو وما جاء في إيجاب الأضاحي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مسعدة قال حدثنا بشرون عن عبد الله بن عون عن عامر بن أبي رملة قال أخضر مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل يوم أضحية وعثيرة أتدرون ما العثيرة هذه التي يقول الناس الرجبية قال أبو داود العثيرة منسوخة هذا خبر منسوخ قال حدثنا هارون قال بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبيه مأيوبة قال حدثنا عياش بن عباس الغدبان عن عيسى بن هلان الصدف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل رأيس إلا ما أجد إلا أضحية أنساء فأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأطارك وتقص وتغص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل هلال <سؤال> بالهلال <سؤال> مجهود باب الأضحية عن الميت قال <سؤال> حدثنا عثمان بن أبي شبه قال حدثنا شريك عن أبي الحسنى عن الحاكم عن حانش قال رأيت عليا يبحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا أضحي عنه فأنا أضحي عنه قال باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أرن الضحي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن أسلم قال حدثنا سعيد بن مسيبي يقول سمعتهم مسلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أصاله شيئا حتى يضحي قال ابو داود اختلف على مالك وعلي بن محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمره. قال ابو داود هو عمرو بن مسلم ابن مسلم ابن اقيمه الليثي الجندعي الجندعي باب ما يستحب من الضحايا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا حيوه قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيت عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بامر بكبش اغرن يطوف في سواد وينظر في سواد يدرخ في سواد فوتي به فضحى به فقالا يا عائشه الهم المديه ثم قال الشهادي هذا حدث ففعلت فاخذه وأخذ الكبش فضيعه ودبحه وقال بسم الله اللهم تقبل لمحمد واله محمد وان امه محمد ثم ضحى صلى الله عليه وسلم قال حدثنا فقال حدثنا وهب عن أيوب عن أبي غلابه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قيام وضحى بالمدينة بكبشين أعرلين أملحين قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أعرلين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صحن صفاتهما قال حدثنا إبراهي بن موسى وقال قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن مسحى عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذكث كفشين أغرنين أملحين موجعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إغراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لو بذلك ومرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح قال حدثنا يحي بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي صلى الله يضحي بكفشي بكفشي الاعرن فحيل ينظر في سواد وياكل في سواد ويمشي في سواد بأو ما يجوز من السنن الضحايا قال حدثنا أحمد بن أبي شبيب شعيب بن الحران قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو ذؤيب عن جابر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا من إلا الا ان يعشر عليكم فذبحوا جذعه من الضاح قال حدثنا محمد بن صبره قال حدثنا عبد العال بن عبد العال قال حدثنا محمد بن حك قال حدثني عمره بن عبد الله بن طلحه عن سعيد بن مسيد عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جدع قال ضحي به فضحيت به قال حدثنا الحسن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا التوري عن عاصم من كليب عن نبيه قال كنا مع رجل من, من أطحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر ملاديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجدع يوفي, يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود هو مجاشع بن مسعود قال حدثنا مسعود قال حدثنا أبو الأحواصي قال حدثنا منصور عن الشعب عن قال خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم فقام ابو برده بن نيار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله تلك شاة لحم فقال ان عندي عانقه وهي خير من شاتاي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك قال حدثنا قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عيد براء بن عازم قال ضحى خال لي يغله بمرضة قبل الصلاة فغال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحمين فقال يا رسول الله عندي داجنا داجنا جدعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك بأو ما يكره من الضحايا قال حدثنا حفص بن عمر النمر قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروزة قال سألت براء بن عازم ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابع من اكثر من اصابعه وانامله اكثر من انامله فقال اربع لا تجوز في الاضاح فقال العوراء يبين عورها والمرضه يبين مرضها والعرجاء يبين بلعها والكثير والكثير ضلعها والكثير التي لا تن لا تنقى أو تنغى تنقى قال قلت فاني اقرؤ ان يكون في سن نقص قال ما كريته فدعه ولا تحرم على أحد قال ابو داود ليس لها مخ قال حدثنا ابن ابي ربي ومصري وقال أخبرنا أخبرنا حدثنا علي بن حجر بحر علي بن بحر بن قال حدثنا بحر بن بريه بحر وبر <تصفيق> علي بن بحر بن برين قال حدثنا عيسى المعنى عن الثوري قال حدثني ابو حميد الرعيي قال اخبرني يزيد يزيد ذو مصر قال اتيت عدة من عبدنا السلامي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت استمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير كرماء فكريته فما تقول قال افلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصان عن المصف عن المصفر عن المصر عن, المصر عن, المصر عن, المصر عن المصر والبحاء والمشيعه وكثرا وكثرة. والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي تؤصل قرنها من أصله والبقعاء التي تبقع عينها والمشيعه التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكثيرة قال حدثنا عبد الله بن حمد بن فيل وقال حدثنا زهير وقال حدثنا ابراهيم عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستشرف العين والاذن ولا نضحي ولا نضحي باورا ولا مقابله ولا مدابره ولا خرقه ولا شرقه قال زهير فقلت لابراهيم اذكر اعضاء قال لا قلت فما المقابله فقال يقطع قرف الاذن قلت فما المدابره قال يقطع من اخر الاذن قلت فما الشرقه قال تشق الاذن قلت فما الخرقه قال تخرع اذنا التي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقال حدثنا هشام بن ابي عبد الله التستواه ويقال له هشام بن عن قتاده عن جري بن خليب عن علي أن النبي, النبي أن, النبي نها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن قال ابو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه الا قتاده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إنشاء عن قتادة قال قلت لسعيد بن مسيب ما الأعظب قال, قال النصف فما فوقه باب في البقر والجزور عن كم عن كم تجفي. قال حدثنا أحمد بن محمد قال, قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال كنا نتمثل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعه والجزور عن سبعه فيها قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه عن سبعه والجزور الجزور عن سبعه قال حدثنا قال عن عمالك أبي زبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال الله صلى الله عليه عن سبعه باوم في الشاة يبص بها يبص بها عن جماع قال حدثنا أبو تايسين. قال حدثنا عقب يعني الإسكندراني عن عمري عن المطلوب عن جبران عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في فلما غض خطبته ونزل من من بره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعم من لم يضح من أمتي. باب الإمام يذبح في قال حدثنا عثمان أوسمان النابلسي. قال حدثنا أبو أسامة. قال قال حدثنا أوسمان النابلسي ثابت ان ابى وسام تحدثهم عن وسامه الناس عن, عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وصيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله بابهم في حبسي لحوم بحبسي لحوم الأضحى قال حدث الغنوم عن مالك العنب الله ابن أبي بكرين عن عمرو بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول دفنات من أهل البادية حبرت الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل السلوسة وتصدق بما بغيه قال فلما كان بعد ذلك غير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودق ويتخذون منها الأثرياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كأوكم قال قال يا رسول الله نهيت عن إمساك من الضحايا بعد الثلاث فقال صلى الله عليه إنما نهيتكم من أجل الضفة التي دفت عليكم فأخلوا وتصدقوا واتدخلوا قال حدثنا مسادة بن قال حدثنا زيد بن زرعان قال حدثنا خالد بن حد عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كلنا ناهيناكم عن لحمها ان تاكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا هذه أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل باب في المسافر يضحي قال حدثنا عبد الله بن حمد بن نفيل وقال حدثنا حماد بن خالد الخياط وقال حدثنا معالف بن عن عنان بالزاهرية عن جبير بن نفيل عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاعة فما, زي... فما زلت أطعمه منها حتى قد من المدينة باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحه قال حدثنا موسى بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحدى عنا بغلابة عن بلا عن شداد بن عبسين قال خفلتان سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قال غير مسلم يقول فاحسنوا الغتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الزبحة ولي حدى أحدكم شفرته ولي حدى قال حدثنا بولي الطالس قال حدثنا شعبة عن هشاء زي بن زيد قال دخلت مع أنس على الحق ابن أيوب فرأى فتيانا في أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس النهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصفر البهائم باو في ذباش أهل الكتاب قال حدثنا أحمد بن حمد بن سالم المرضي قال حدثنا علي بن حسين وعنى به عن يزيد عن وعن عفره وتعالى بن عباش قال فقولوا ما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثناء من ذلك فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام قوم سيدنا الله عز وجل حدثنا حم محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل على حدثنا سيماك عن يكرم تعن عن عباس في قوله وان الشياطين يوحون لا يوحون الى اولياءهم يقولون ما ذبح الله فلا وما ذبحتم انتم فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لمسك اسم الله عليه حدثنا حدثنا عمران بن عن عطاء بن عن سعيد بن جبير عن قال جاءت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله الله ولا مما اسم الله عليه إلى آخر الآية. باو ما جاء في اكل معاقره الاعراف قال حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا حماد بن سعد عن عوف عن ابي ريحانه تعني بن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقاه الاعراف قال ابو داود اسم ابي ريحانه عبد الله بن مطر اوغر اوقفه على ابن عباس باب في الزبيحة حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواط قال حدثنا سعيد المسلوغ عن عباية من رفاعة عن أبيه عن, عن جده رافع بن خديج قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا نقف وقفنا هنا الزبيحة بالمروة أي الزبيحة بالمروة قوي قدر الله قدر قدر الله قدر <تصفيق> الله رمضي. تمام اا جدول الصندوق برنامجها ما صر جدول صندوق ولا شاء الله خلاص في المساء الله لا لا نقرأ الآن يعني اليوم